وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون